LEThan الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, عليهم ولا الضالين آه، آه. آه، آه، آه، آه. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر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 سبحان من ذكره شرف للذاكرين سبحان من شكره فوز للشاكرين سبحان من حمده عز للحامدين وطاعته نجاة للمطيعين سبحانه تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره سبحان ذا الفضل والنعم سبحان ذا الجود والكرم سبحانه على فقهر وملك فقدر سبحانه عبد فشكر وعصي فغفر سبحان من لا يعلم الغيب الا هو سبحانه ولا يصرف السوء إلا هو ولا يغفر الذنب إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو ولا يبسط الرزق إلا هو الهنا يا معين الضعفاء يا ناصر الأولياء ويا رافع السماء يا كنز الفقراء يا حبيب الاتقياء الهنا انت النور في الليله المظلمه وانت المفزع في المصيبه المدلهمه وانت المنادى عند كل ملمه الهنا وقف السؤال ببابك ولا ذا المذنبون بجنابك واشتاق العابدون إلى مشاهدة جمالك الهنا ردنا إلى أبواب معرفتك واهد قلوبنا بأنوار رأفتك وأدخلنا جميعا في ظل رحمتك اللهم وأذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك الهنا ما أشد حالنا وأعظم خطرنا فاغفر لنا واجعل طاعتك همنا ولا تعرض بوجهك الكريم عنا ولا تفضحنا بسرائرنا إلهنا كيف نعتذر إليك إذا ختمت على أفواهنا ونطقت جوارحنا بكل الذي قد كان منا إلهنا وقفنا ببابك سائلين ولمعروفك متعرضين إلهنا انقضت أيامنا وبقيت آثامنا وانقضت شهوتنا وبقيت تبعاتنا وقفنا بين يديك بذنوب لا يحصيها إلا أنت إلهنا أين يذهب الفقير إلا إلى الغني وأين يذهب الدليل إلا إلى العزيز وأين يذهب الضعيف إلا إلى القوي الهنا هنا أؤمل غيرك والأمور كلها بيديك أطرق باب العبيد وأبوابك مشرعة بأرجاء غيرك, أيرجى غيرك ايرجى غيرك وخزائنك ملا الهنا ان لم نعذ بعزتك فبمن نعود ان لم نلذ بقدرتك فبمن نلوذ الهنا خيرك الينا نازل وشرنا اليك صاعد الهنا كم من ملك كريم قد صعد إليك منا بعمل قبيح وأنت مع غناك عنا تتحبب إلينا بالنعم إلهنا من علينا بأعظم طلب من علينا بأعظم طلب من علينا بأعظم طلب اللهم من علينا بأشرف طلب وجعلنا ممن يناديك ربنا أرنا وجهك الكريم ننظر إليك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين ويا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم اصلح اولادنا وذرياتنا اللهم اصلح اولادنا, أولادنا وذرياتنا اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام وبنات المسلمين طهاره مريم عليه السلام واحفظ نساء المسلمين من شر خلقك أجمعين اللهم ليس لها من دونك كاشفة فاكشف الغمة عن هذه الأمة وادفع البلاء وعجل الفرج فأنزل النصر وأقر أعيننا وأقر اعيننا واقر اعيننا واقر اعيننا بنصر المسلمين في كل مكان اللهم احفظ الإسلام واهله في كل مكان اللهم عليك بعدوهم وعدونا اللهم عليك بعدوهم وعدوك يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم كل من أرادنا وأراد هذه البلاد بسوء أو شر أو فتنة اللهم اجعل الدائرة عليه اللهم اجعل تدبيرهم دمارا عليهم يا رب العالمين اللهم وفق امامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وبيض وجوههم ويسر أمورهم وشرح صدورهم وارحم منهم من كان ميتا